وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تثلى عليهم آياتنا بينات قال الذين, كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفت قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا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 كأصحاب الجنة طالدين فيها جزاء